طالعت خبراً في جريدة الأهرام الرسمية يوم الثلاثاء الماضي ففزعت له فزعاً شديداً فحو الخبر أن أكثر من مليون مسلم في مصر مصابون بمرض الاكتئاب وفجئت بأن مرض الاكتئاب هو المرض الثاني بعد أمراض القلب على مستوى كوكبنا الأرضي فأردت أن أقف اليوم مع هذا الداء العضال ومع هذا الشر وهذا الوبال لنسمع الأمة عن الله ورسوله في كل داء لنشخص الداء بدقة وأمانة ولنحدد الدواء لهذا الداء بدقة وأمانة